إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن قذفه في التابوت فقذفه في اليم فليلقه اليم بالساحل فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدول وعدول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 فقولا له قول اللينا فقولا له قول اللينا لعله يتذكر أو يخشى قال ربنا إننا نخاف أي أن يثرط علينا أو أي يطغى قال لا تخاف إنني معكما أسمع وراء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 اننا قد اوحي الينا ان العذاب على من كذب وتولى قال فما ربك ما يا موسى قال ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هداه قال فما بال القرون الأولى قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى لا يضل ربي ولا ينسى الذي دعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدَوْا وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلَ وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَا أَنْفَرَجَ لَنَا بِهِ, به أَزْوَادَ مِنْ نَبَاتٍ شَتَّى كُلُوا وَارْعَوْا أَنْعَامَكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِأُولِنُّهَا مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ, ومنها نخرجكم تَارَةً أُخْرَى وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا فَكَزَّبَ وَأَبَى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 وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِرٍ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى فَأَلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوا آمَنَّا قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَى قال أنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلا أقطع من أيديكم وأرجلكم من خلاف ولا أصلب في جذوع النخل ولا تعلمون ولا تعلم أن أينا أشد عذابا وأبقى؟ قالوا لن يؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، فقض ما أنت قاض. إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. قالوا لن يؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا والذي فطرنا فقض ما أنت قاض فقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا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 فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَا وَمَن يَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ فَأُولَٰئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَىٰ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ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 ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحل عليه غضبي فقد هلك وانني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا وعمل صالحا ثم اهتدى وما اعجلك عن قومك يا موسى قالهم أولئك على سري وعجلت إليك وعجلت إليك رب لي قال فإن قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري فرجع موسى إلى قومه غضبان سفا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 لنحرقنه ثم لنسفنه في اليمن أسفا إنما إلهكم الله إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما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 ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إِلَّا لبثتم إلا يوما ويسألونك عن الجبال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 وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نزفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا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 وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا فَيَذَرُهَا قَعْرًا صَفْصَفًا لَا تَرَى فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا يَوْمَئِذِيَ يَتَّبِعُونَ الدَّاعِيَ لَا عِوَجَ لَهُ وخشعت الأصوات للرحمن، وخشعت الأصوات للرحمن، وخشعت الأصوات للرحمن، فلا تسمع إلا همسات، وخشعت الأصوات للرحمن، فلا تسمع إلا همسات، يومئذ لا فعُسَفَعَتُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنِ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنِ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِي هُمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا وَعَلَّتِ الْوَجُوهُ لِلْحَيِّ الْقِيُّ عادت الوجوه للحي القيوم عادت الوجوه للحي القيوم عادت الوجوه للحي القيوم عادت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلمًا وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمَهُ وَمَن يَعْمَل مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخَافُ فَلَا يَخَافُ ظُلْمَهُ وَلَا هَضْمَهُ وَمَن يَعْمَل مِنَ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخَافُ ظُلْمَهُ وَلَا وكذلك انزلناه قرانا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم وصرفنا فِيهِ مِنَ الوعيد لعلهم يتقون لعلهم يَتَّقُونَ أَوْ يحدث لهم ذكرا فتعالى الله الملك الحق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 ثم جت به ربه فتاب عليه وهدى قالهبطا منها تميع بعضكم لبعض عدو فإنما يأتينكم مني هدى فمن يتبع هداي فمن يتبع هداي فلا يضل ولا يسقى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 قال كذلك اتتك اياتنا فنسيتها قال كذلك اتتك اياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى فنسيتها وكذلك اليوم وكذلك اليوم تنسى وَكَذَلِكَ نَجِزِي مَنْ أَثَّرَ فَوَلَمْ يُؤْمِمْ بِآيَاتِ رَبِّهِ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُ وَأَبَقَى أَفَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِأُلِنُّهَا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 وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى وَقَالُوا لَوْلَا يَأْتِينَا بِآيَةٍ مِنْ رَبِّهِ أَوَلَمْ تَأْتِهِمْ دَيْنٌ تَمَّ فِي الصُّحُفِ الْأُولَى وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِّن قَبْلِهِ لَقَالُوا لَقَدْ جَاءَنَا قَوْلُ رَبِّنَا فَتَبَيَّنَّا لَهُ ۖ وَإِنَّا فنتبع آياتك من قبل أن نزل ونخزى قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى